عَيْلَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُ لَهَا تَفْجِيرًا يُفْحُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُوهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطَعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا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 ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إِذَا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم في آب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة